Масбур ма рухла в салмањ ка мресал �и ёкво калбак киев тектоја на есбур �и ёкво кафе, ваќт ма тараха маја, Вања на кафе, تركتني ضيق وحيار ومفجور، تركتني ضيق وحيار ومفجور، ما كني إلا شايف فاقد عيال ما كني كلام حر من حق مشروع يفعل قرار ما لي قلبي اشتاق قوي فموح حسبي عليك شلون قطعت على مان بموت لا صر الأمل فيك مقطوع بموت لا صر الأمل فيك مقطوع يا صاحبي ما كل نزال راح أنت الحياة من وين ما راحت متبوع مسياني زلم بلا ماكي اختار أصعب على صاحبك من حبات المكوع لو الثمن في شافتك عمر رجال كان الثمن من يوم ما غبت مدفوع كان الثمن يوم ما غابت مدفوع ولو القدار ما تم قام أهلي يا قام ما ضاق صدره لن حنا راس مرفوع يا صاحبي عشقتني بال وحصان وأنا عشقته شعر وحساسه وطبوع وشلون تعتكني كذا لاشها بالنال وقدام عيني تجف ينبوع ينبوع وقدام عيني تجف ينبوع ينبوع وأنا عشانك جيت والغي مهمة يا سيل الوديان وداحم ما مردني عنك سوالي في عذان تزال علي رضوع وتقدر رضوع كان المهم عيشك جنون وصال ويكون لي كون ليك كلمة ولي رأي واليوم ضاقت بي من الجال للجال فارقاك تقصم ظهر وتحز وتلوع لو جيت شفت الحال ما سازك الحال في غيبتك ضايق وحيل ومفجور هذا غياب أسبوع وشلون الوطن طلبك طول الغياب كان أسبوع طلبك لي طول الغياب كان أسبوع طلبك لي طول الغياب كان أسبوع